بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم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 افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فوق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 رزقا للعباد واحيينا به بلده ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعادوا وفرعون واخوان لوط وأصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان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 ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن وأن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات وَمَا وما بينهما في أَيَّامٍ أيام وما مسنا من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 في مكان قريب يوم يسمعون الصيحه بالحق ذلك يوم الخروج انا نحن نحيي ونميت والينا المصير